بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلس الثاني من مجلس سمع كتاب التفير في القراءة السابعة لإمام أبي عمرو الداني يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطين يقول وحمه الله باب ذكر رجال هؤلاء الأئمة الذين أدوا إليهم القراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال نافعون ورجال نافع الذين سلناهم خمسة أبو جعفر يزيد بن القعقاء القارئ وأبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبه بن نصاح القاضي وأبو عبد الله مسلم بن جندب الهدلي القاضي، وأبو روح يزيد بن رومان وأخذ هؤلاء القراءة عن أبي غيرة وابن عباس وعبد الله بن عياش بن ابي ربيع عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم رجال بن ورجال ابن من كثير ثراثة عبد الله بن السائب المهزومي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومجاهد بن جبر أبو الحجاج مولقيف بن السائب ودرباس مولى بن عباس وأخذ عبد الله بن السائب عن أبا نفسه وأخذ مجاهد من ديرباد بن, بن عباس عن أبا كعب وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رجال أبي عمرو ورجال أبي عمرو جماعة من اهل الحجاز ومن أهل البصرة فمن أهل مكة مجاهد وسعيد الجبير واعكمة بن خالد وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن كثير ومحمد بن عبد الرحمن ابن محيصن وحميد بن قيسين الأعرج ومن أهل المدينة يزيد بن القعقاع ويزيد بن رومان وشيبة بن النصاح ومن أهل البصرة الحسن بن أبي الحسن ويحيى بن يعمر وغيرهما وأخذ هؤلاء افراءت عمن تقدم من الصحابة وغيرهم رجال ابن عامر ورجال بن عامر أو الدوداء اول ابن عامر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن ابي شهاب الذهظومي واخذ ابو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم واخذ المغيرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عامر وقد روين عن الوليد ابن عن بن مسلم عن عبد الله بن حارث الجنباري ابن عامر قرأ على عثمان نفسه وليس بصحيح رجال عاصم ورجال عاصم أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي و مريم مرهن بن عبيش و عبد الرحمن عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب و أبيّ بن كعب و بن ثابت و الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم و أقهذ عن عثمان بن عفان و مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رجال حمزة و رجال حمزة جماعة منهم أبو محمد صلى الله عليه وسلم سليمان بن الأعمش ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى القاضي وحمرار بن اعلم وابو اسحاق السبيعي ومنصور بن معتمر ومغيرة بن مقسم وجعفر بن محمد الصادق وغيرهم واخذ الأعمش عن يحيى بن وثاب واخذ يحيى عن جماعة من أصحاب نوسوح على القنف والاسود وعبيد بن نبله الخزاعي وزير بن حويج وابي عبد الرحمن السلمي وغيرهم علي بن نوسوح عن النبي صلى الله عليه وسلم رجال الكفائيين ورجال الكثائية حمزة بن حبيب الزياد وعيثة ابن عمر الهمداني ومحمد بن أبي ليلى وغيرهم من مشاقة القوفييل غير أن مادة قراءته واعتماده في قياره عن حمزة وقد ذكرنا اتصال قراءته قال أبو عمر فهذه تسمية رجال أئمة القراء السابعة بالأمزار وبالله التوفيق باب ذكر الإسناد الذي أدى إلي القراءة على هؤلاء الأئمة من الطرق المرسومة عنهم رواية وتلاوة إسناد قراءته نافع فأما رواية قالون عنه فحدثنا بها أحمد بن عمر بن محمد الجيزي قال حدثنا محمد بن أحمد بن منير قال حدثنا عبد الله بن عيسى المدني قال حدثنا قالون عن نافع وقرأت بها القرآن كله على شيخ أبو الفرع فارس بن أحمد بن موسى بن عمران الحمصي المقرئ الضريل وقال لي قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ وقال لي قرأت بها على ابراهيم بن عمر المقرئ وقال قرأت بها على أبي الحسين أحمد بن, أثمان بن جعفر مجعفر ابن بويان وقال قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن الأشعث وقال قرأت على أبي نشيط محمد بن هارون وقال قرأت على قالون وقال قرأت على نافع وأما رواية ورش حدثنا بها أبو عبد الله أحمد المحفوظ القاضي بمصر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم المجامعي قال. حدثنا أبو محمد بكر بن سهل قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الرحمن قال حدثنا ورش عن نافع وقرأت بها القرآن كله على أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن محمد بن خافان المقري بمصر وقال لي قرأت بها على أبي جعفر الأحمد بن, بن اسامه التوجيبي وقال قرات على إسماعيل بن عبد الله النحاس وقال قرأت على أبي يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار الازرق وقال قرأت على ورش وقال قرأت على نافع اثناء قراءة دي بن كثير فاما روايه قنبله فحدثنا بها ابو مسلم محمد بن احمد بن علي البغدادى قال حدثنا بن مجاهد قال قرات على قنبله وقال قرات على ابي الحسن احمد بن محمد بن عون القوات وقال قرات على ابي الاخليط وهب بن واضح وقال قرات على اسماعيل بن عبد الله القسطى وقال قرات على شبل ابن عباه ومعروف بن مشكان وقال قرأنا على ابن كثير وقرات بها القران كله على فارس بن احمد الحمصي المقري الضرير وقال قرات بها على عبد الله بن حسين البغدادي. وقال قرأت على ابن مجاهد وقال قرأت على قنبل وأما رواية البزيفة فحدثنا بها محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا مضر بن محمد الضبي قال حدثنا ابن أبي بزة قال قرأت على أكلمة ابن سليمان بن عامر، وقال قرأت على إسماعيل بن عبد الله القصص وقال قرأت على ابن كثير نفسه كذا قال البزي وقرأت بها القرآن كله على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد المقرئ الفارسي وقال لي قرأت بها القرآن كله على أبي بكر بن محمد بن الحسن النقاش وقال لي قرأت بها على أبي ربيعة محمد بن الحق الربعي وقال قرأت على البرزي إسنال قراءة أبي عمر بن العلاء فأما رواية أبي عمر فحدثنا بها محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا أبي عيسى محمد بن أحمد بن قطن سنة ثماني عشرة وثلاثمائة قال حدثنا أبي خلاد بن سليمان بن خلاد قال حدثنا أبو عمر اليزيلي عن أبي عمري وقرأت بها القرآن كله من طريق أبي عمر على شيخي عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن اسحاق المقرئ البغدادي. وقال لي قرأت بها على أبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم المقرئ ما لا احصيه كثرة وقال قرأت بها على أبي بكر بن مجاهد. وقال قرأت على أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس وقال قرأت على أبي عمر وقال قرأت على اليزبي وقال قرأت على أبي عمرو. وأما رواية أبي شعيب فحدثنا بها خرف بن إبراهيم بن محمد المقرئ قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن رشيق المعدل قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا أبو شعيب قال حدثنا اليزيدي عن أبي عمرو. وقرأ بها بفرآن كله بإظهار الأول من المثلين والمتقاربين، بينه على فارس بن أحمد المقرأ وقال لي قرأت بها كذلك على عبد الله بن الحسين المقرأ وقال لي قرأت بها كذلك على أبي عمران موسى بن جرير النحوي وقال قرأت على أبي شعيب وقال قرأت على اليزيدي وقال قرأت على أبي عمر قال قال أبو عمر وحدثنا في أصور الإلغام محمد بن أحمد عن ابن مجاهد عن عبد الرحمن بن عبدوس عن الدوري عن اليديد عن أبي عمرو وحدثنا بها أيضا أبو الحسن شيخنا قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن جعفر بن سليمان عن أبي شعيب عن اليديدي عن أبي عمرو اسناد قراءة ابن عامر فأما رواية ابن ذكواة فحدثنا بها محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن يوسف التغلبي قال حدثنا عبد الله بن ذكوان قال حدثنا أيب النتميمن التميمي قال حدثنا يحيى بن الحارث الدماري قال قرأت على ابن عامر قال أبو عمر وقرأت بها القرآن كله على عبد العزيز بن جعفر الفارسي المقرئ وقال لي قرأت بها على أبي بكر محمد بن الحسن النبقاج وقال قرأت بها بدمشق على أبي عبد الله هارون بن موسى ابن شريك الأخرش وراها الأخرش عن عبد الله بن ذكوان وأما روايه هشام فحدثنا بها محمد بن احمد قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا الحسن بن ابي مهران الجمال قال حدثنا احمد بن يزيد الحلواني قال حدثنا هشام بن قال حدثنا بن خالد المري قال قرات على يحيى بن الحارث الذماري قال قرات على عبد الله النعامل وقرات بها القرآن كله على ابي الفتح شيخنا وقال لي قرأت بها على عبد الله بن حسين المقرئ، وقال قرأت بها على محمد بن أحمد بن عبد وقال قرأت على الحلواني، وقال قرأت على هشام. إسناد قراءة عاصم. فأما رواية أبي بكر تحدثنا بها محمد بن أحمد بن علي الكاتب قال، حدثنا بمجاهد قال، حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي قال، حدثنا أبي قال، حدثنا يحيى بن غادم قال، حدثنا أبو بكر عن عاصم وقرات بها القرآن كله على فارس بن أحمد المقرئ. وقال قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن حازم بن الحسن المقرئ وقال قرأت على إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد المقرئ البغدادي وقال قرأت على يوسف بن يعقوب الواسطي وقال قرأت على شعيب بن ابن أيوب الصاي الفريفيني وقال قرأت بها على يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصل قال أبو عمرو وقال لي فارس بن أحمد وقرأت بها أيضا على عبد الله بن الحسين وأخبرني أنه قرأ على أحمد بن يوسف القافلاني وقال أحمد على الصريفيني عن يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم وأما رواية حاصل بحدثنا أبها أبو الحسن بن غلبون بضم الغين المقرئ وقال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن هشام ابن صالح الهاشمي الضرير المقرئ بالبفرة قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الاشناني قال قرأت على أبي محمد عبيد بن الصباح وقال قرأت على حاصل وقال قرأت على عاصم قال أبو عمرو. وقرأت بها الثرآن كله على شيخنا أبي الحسن وقال لي قرأت بها على الهاشمي وقال قرأت على الإشناني عن عبيد عن حفص عن عاصم إشنان قراءة حمزة اما روايه خلف فحدثنا بها محمد بن أحمد قال حدثنا ابن وجاهن قال حدثنا إديس بن عبد الكريم قال حدثنا خلف عن سليمان عن حمزة قال أبو عمرو وقرأت بها القرآن كله على أبي الحسن شيخنا وقال لي قرات بها على ابي الحسن محمد بن يوسف بن نهار الحرتكي بالبصره وقال لي قرات بها على ابي حسين احمد بن عثمان بن جعفر بن بويان وقال لي قرات على اليسر بن عبد الكريم قبل أن يقرا بخيار خلف وقال قرات على خلف وقال قرات على سليم وقال قرات على حمزة واما روايه خلاد فحدثنا بها محمد بن احمد قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا يحيى بن احمد بن هارون المزوق عن أحمد بن يزيد الحلواني عن خلاد عن عن حمزة قال ابو عمرو قرات بها القران كله على ابي الفتح الضري شيخنا وقال لي قرات بها على عبد الله بن حسين المقرى وقال قرات بها على محمد بن احمد بن شنبوذ وقال قرات على ابي بكر محمد بن سادن الجوهري المقرى وقال قرات على خلاد وقال قرات على سليم وقرأ سليمن على حمزه اسماء قراءه الكفائي فاما روايه الدوري فحدثنا بها ابو محمد عبد الرحمن بن عمر ابن محمد المعدل قال حدثنا عبد الله بن احمد الدمشقي قال حدثنا جعفر بن محمد بن أسد النصيبي قال حدثنا أبو عمر الدوري عن الكسائي قال أبو عمر وقرأت بها القرآن كله على أبي الفتح وقال لي قرات بها على عبد الباقي بن الحسن وقال قرأت على محمد بن علي الجلالي الموصلي وقال قرأت على جعفر بن محمد وقال قرأت على أبي عمر وقال قرأت على الكسائي وقام رواية أبي الحارث فحدثنا بها محمد بن أحمد قال حدثنا ابن قال حدثنا محمد بن يحيى عن أبي الحارث وقالابو عمرو وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد وقال قرأت بها على أبي الحسين عبد الباقي بن حسين وقال قرأت على زيد بن علي وقال قرأت على أحمد بن حسين المعروف بالبطي وقال قرأت على محمد بن يحيى الكسائي وقال قرأت على أبي الحارث وقال قرأت على الكثائي قال آبو عمرو فهذه بعض الأسان التي أدت إلينا هذه الزوايا رواية وتلاوة وبالله التوفيق يقول رحمه الله باب ذكر الاستعادة أعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره وذلك لموافقة الكتاب والسنة فأما الكتاب فقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأما السنة فنروا هناك ابن عن ابن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاد قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه وبذلك قرأت وبه آخذ ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجاهل بها عند افتتاح القرآن وعند الابتداء برؤوس الأجزاء وغيرها في مذهب الجماعة اتباعا للنص واقتداءا بالسلة فأما الرواية بذلك فوردت عن أبي عمرو أداءا من طريق أبي حمدون عن اليزيدي عنه ومن طريق محمد بن غالب عن شجاع عنه وروى إتحاق المسيدي عن نافع أنه كان يخفيها في جميع القرآن وروى سليمان الحمزه حمزة أنه كان يجهر بها في أول أم القرآن خاصة ويحفيها بعد ذلك في سائر القرآن كذا قال خلاد عنه وقال خلاد عنه إنه كان يجيز الجهر والإخفاء جميعا ولا ينكر على من جهر ولا من أخفاء والباقون لم يأتي عنهم في ذلك شيء منصوص وبهلاه التوثيق باب ذكر التسمية اختلفوا في التسمية بين السور فكان ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي يبسملون بين كل سورتين في جميع القران ما خلل انفال وبراءه فانه لا خلاف في ترك التسميه بينهما وكان الباقون فيما قرانا لهم لا يبسملون بين السور واصحاب حمزه يصلون اخر السوره باول الاخرى ويختار في مذهب ورش وابي عمرو وابن عامر السكت بين السورتين من غير قطع وابن مجاهد يرى وصل السورة بالسوره ويبين الاعراب ويرى السكت ايضا وكان بعض شيوخنا يفصل في مذهب هؤلاء بالتسمية بين المدفر والقيامة والانفطار والمطففين والفجر والبلد والعصر والهمزه ويسكت بينهن سكتة في مذهب حمزة وليس في ذلك أثر يروى عنهم وإنما هو استحباب من الشيوخ ولا خلافة التسمية في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل صورة ابتدأ القارئ بها ولم يصلها بما قبلها في مذهب من فصل ومن لم يفصل. فأما الابتداء برؤوس الأجزاء التي في بعض الصور فأصحابنا يخيرون القارئ بين التسمية وتركها في ذلك في مذهب الجميع والقطع عليها إذا وصلت بأواخر الصور غير جائز وبالله التوفيق سورة أم القرآن قرأ عاصم والكسائي مالك يوم الدين بالألف والباقون بغير ألف خلف الصراط وصراط حيث وقع بإشمام الصاد الزاية وخلال بإشمامها الزاية في قوله عز وجل الصراط المستقيم هنا خاصة وقنبل بالسين حيث وقع والباقون بالصاد حمزة عليهم وإليهم ولديهم بضم بضبها والباقون بكسرها ابن كثير وقالون بخلاف عنه يضمان الميم التي للجمع ويصلانها بواو مع الهمز وغيرها نحو عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وشبهه وورف يضمها ويصلها مع الهمزة فقط والباقون يسكنونها حمزة والكسائي يضمان الهاء والميم إذا كان قبل الهاء كسرة أو ياء ساكنه وأتى بعد الميم ألف وصل نحو عليهم الذلة الله وبيهم الأسباب وشبهه وذلك في حال الوصل فإن وقفا على الميم كسر الهاء وسكن الميم وحمزة على أصله في الكلم الثلاث المتقدمة يضم الهاء منهن على كل حال وأبو عمرو يكفر الهاء والميم في ذلك كله في حال الوصل أيضا والباقون يكفرون الهاء ويضمون الميم فيه ولا خلاف بين الجماعة أن الميم في جميع ما تقدم ساكنة في الوقف إلا وإن تفلسنا هذا، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآلِه وصحبه.